أَرَأَيْتَ الَّذِي أُوتِيَ عَلِيمًا مِنْ عِنْدِي أَرَأَيْتَ الَّذِي أُوتِيَ عَلِيمًا مِنْ عِنْدِي أَوَلَمْ يعلم أن الله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 ولا يلنقها الا الصابرون ولا يلنقها الا الصابرون خسفنا به وب الأرض الارض خسفنا به وب داره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من وما كان من المنتصرين فما كان له من فئة ينصر له من دون الله وما كان من وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَنَامُوا كَأَنَّهُ بِمَأْوَاهُمْ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَنَامُوا كَأَنَّهُ بِمَأْوَاهُمْ بِالْأَمْسِ اللَّهَ يَا سُقْرْ إِذْ قَلِمَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِر لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لخسف بنا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء